وما خلق الذكاء الأنفى إن سعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنا فسنيسره العسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنبها نبغا <تصفيق> الذي ابتضاء وجه ربه الأعلى ولا